الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة والسلام على رسول ا على ل ل وعلى آله وصحبه ومن ولاه آله فلذلك غسل الدم بشرح نبدأ باب أسماء من من اقرأ حديث جديد رحمن الرحيم والصلاة ا و ل س ل ا م على رسول الله صلى الرحمن ل عليه وسلم وبعد قال المصنف ه وبعد ي ه الله تعالى باب غسل الدم غفل ع ع ا ئ ش ة رضي ا ل ل قالت جاء الساطمة ه عنها بن جاء دؤدي ح ب ي ش إلى ر س والصلاه ل ل ه ى ل ل عليه والسلام س ل م ف ق ت يا ر و ل ل ه إني ا ر أطهر أ أستحاض أ ة فلا ف د ع ا ل ص ل ا فقال ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك إنما عرق وليس بحيض فاذا أ ق ب ل ت حيضتك فدع ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا أ د ب ر ت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل ص ل ا ة حتى يجيء يجي ذلك الوقت باب غسل الدم أو غسل الدم ما هي الفوائد التي ذكرناها في هذا الحديث الفوائد ع ص ر ا ل التي ذكرناها ا ل ا س ت ح ا ض ة تختلف عن احكام الحيض ثانيا الدم, الدم الاختلاف د م ل ا حول نجاسه الدم نقل غير واحد ا ل إ ج م ا ع على ن ج ا س ة الدم مثل النووي وغيره لكن هذا ا ل إ ج م ا ع لا يسلم به والقول ب ن ج ا س ة الدم الخارج من جسد ا ل إ ن س ا ن القول بنجاسته فيه نظر ومن الذين نقضوا الاجماع البخاري مذهبه أ ن الدم الخارج من جسد ا ل إ ن س ا ن بغير المخرجين ليس ينجس فالرعاف ولو أ ص ا ب البدن والثوب يصلى فيه ولا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم هذا ما أ و غ د ه البخاري في الصحيح وكذلك ق ص ة عباد بن بشر والذي كان يحرص معه في الليل وكلما رمي بسهم وهو وصلى كان الليل السهم يصلي يحرص في رمي نزع معه بسهم فقلنا لا يسلم ب أ ن الدم الخارج من جسد ا ل إ ن س ا ن شنو أ ن ه نجس ا ل ف ا ئ ر ة ا ل ث ا ل ث ة صحيح جواز سؤال ا ل م ر أ ة مما يستحى منه وما هو مستقذر ل ل لل لل ل ف ا ؤ ل ل ل ف ا ئ د ة و ل ل م ص ل ح ة و ل ل ض ر و ر ة ف إ ن أ س م ا ء قالت أ ر أ ي ت إ ح د ا ن ا تحيض في الثوب وهذا من الصعب أ ن تقوله ا م ر أ ة ا لرجل وال وال والحيض ل ك ن ه و ظفظه مستقذر ولكنه يذكر ل ل م ص ل ح ة و ا ل ف ا ئ د ة و ل ل ض ر و ر ة نعم ويستفاد من الحديث نعم الغالب أن دمن ويستفاد الحديث الغالب الصحابة نجس ولكن لا يتعلق عليه أ ح ك ا م صحيح دم ا ل ا س ت ح ا ض ة نجس ل أ ن ه دم وخارج من اين من أ ح د السبيلين نعم لا خارج من الجسم لكن عن طريق السبيل عرفتك ولذلك حكمه حكم ما يخرج بالسبيل نعم نتكلم عنه هذا هل هو من قريب أ م من داخل المساله ع ر ف الجروح التي تصيب ا ل أ ب د ا ن و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عنده جرح في جسده يخرج منه دم له ك ن ل ل هذا ا دم من ا لكن س السبيل ب ي ل ل ما من السبيل لكن الدم الذي ي ن ق ط هو الدم الذي ي ن ش السبيل فدم ا ل ا س ت ح ا ض ة نجس والدليل على أ ن ه يغسل ولكن لا يلزم من ذلك أ ن تترتب عليه أ ح ك ا م شنو الحيضي. وهنا ف ا ئ د ة م ه م ة جدا اكتبوها ان النجاسات درجات ومراتب, أن النجاسات درجات ومراتب. مثل دم ا ل ا س ت ح ا ض ة أ غ ل ب أ ن و ا ع ا ل ن ج ا س ة ودم الحيض نجس لكن دم ا ل ا س ت ح ا ض ة أ خ ف ه ن ج ا س ة عرفتا ل ل أ ب و ا في الدرس في الحديث الماضي في العصر قلنا أ ن ا ل أ ب و ا ل ش ن و ن ج س ة لكن بول الطفل أ و بول الرضيع الذي لم يطعم يختلف في نجاسته عن بول ش ن و عن بول الكبير الذي يطعم و إ ن اتفقوا في ا ل ن ج ا س ة ف إ ذ ا ا ل ن ج ا س ة على شنو مراتب على مراتب ا ل ن ج ا س ة على مراتب وعلى درجات طيب يؤخذ من الحديث الثوب تحدثنا عن فائده في الحديث في الثوب وغسله ماذا قلنا ن ع ما هذا الكلام هكذا ماذا قلنا في ا ل أ و ل أ ي و ه أ ن الثوب إ ذ ا أ ص ا ب ه دم حيض قال ت ح ط ه و ت ح ط ه يعني يعني ت ح ط ه وقلنا أن وهذه ف ان ئ د ة مهمة أ هذا يدل على غلظ ى ن ج ا س ة دم الحيض في بعض الروايات قال تحته ط ه بصلع ح ط بصلع ش ن و ب والصلع الحجر ت حتى ط ه بصلع ح ولو بشنو بحجر ثم ت ق ر ص بالماء تقرص من القرص تقرص بالماء يعني, أجرص. أجر أجرص يعني شنو؟ لا. اقرص القرص الذي يمكن ان يكون في الفرق العادل ي ا قرصي معناه اضغط ل اضغط ل على الجد ي ق و ل ك شنو ا ق ر ص وفي, وفي السيارات ي ق الاقرص ولدى ما عندكم اه ما عندكم هذا الجرص م دعم شنو يعني طيب خلاص نعم طيب ف إ ذ ا القرش تقرصه بالماء يعني تقرصه بالماء وهذا يدل على شنو على غير ن ج ا س ة الحيض و أ ن ه ا ن ج ا س ة ولكن البول لا يفعل في هذا البول نجاسة لما نجاسة لما ك ي ف يخرج ا ل ب و ل ي غ س ل لكن م ا ق ا تقرصه لكن ا ل ا ل ض شنو ينجس الحيض شنو أ ن ج س و أغلق. فقلنا لكن هذه ف ان ئ د ة ذكرها عائشه ة رضي ا ل ل عنها ذكرت في بعض ا ل أ ح ا د ي ث أ ن موضع ا ل ن ج ا س ة يغسل و أ ن ب ق ي ة الثوب ينضح والحديث في البخاري فماذا الفعيد جمعا بين الأحاديث؟ جمعا بين الحديثين. أيوة ويجيب. أيوة يغسل موضع الدم قلنا الأحاديث الحديثين الشخص وجوبا يغسل بين بين ويجيب طيب ينضح سائر الثوب بالماء استحبابا وليس بمتعين و إ ن م ا دفعا لشنو للوسواس ومن غسلت موضع الدم ولم تنضح ب ق ي ة الثوب بالماء أ ج ز ا شنو أ ج ز ا عنها والثوب طهر طهر الثوب ش ن و لذلك قال ثم تخلصه وتصلي ن ض ح ه و ت فيه تنضح هذه لشنو للاستحباب عرفته طيب وهنا م س أ ل ة م ه م ة جدا اذا غسل موضع الدم أ و أ ي ن ج ا س ة وبقي لونها ف إ ن هذا لا يضر واضح لا يضر لكن الطعم و ا ل ر ا ئ ح ة قد تضر عند ا ل ش ا ف ع ي ة فقط لكن قلنا إ ذ ا غسل الثوب من الدم وبقي لونه لا يضر ف إ ن النجاسه ة قد أ ز ي ل ت واضحه ا ل ن ق ط ة طيب ا ق ر أ الحديث الذي بعده باب غسل المني وفركه لا حديث ف ا ط م ة ثانيه ة الفاطمة اقرأ حديث فاطمة لأن فر... ن نعم صحيح اقرأ هذا الحديث هذا الاول ن ي لذلك انا فهمت انه قرأ الحديث وسكدت وتنشيطها وحتى ولو بعض الناس ما معنا لأهمية هذا الموضوع الاول السابقة استعادة الناس التذكير كنت الاحكام الذاكرة الحديث الحديث اتحدث نعيده الحديث عليه عن بعض معنا يعني الثانية قلنا اجل لاهمية قلنا الدم يقرأ في انه هذا ما باب انا ما من من قرأ حضر ما الجامع بين الحديثين الدم الحيض دم و ا ل ا س ت ح ا ب ش ن و دم ولا ما دم دم وكلاهما يغسل غسل الدم فذكر نوعين من الدم في غسل الدم النوع ا ل أ و ل هو اشنو وبدا به ل أ ن ه أ غ ض ب ثم س ن ى بشنو ب ا ل ا س ت ح ا ب ه ث ا ن ي ة عن ع ا ئ ش ة نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إ ن ي ا م ر أ ة استحاض فلا أ ط ه ر أ ف أ د ع ا ل ص ل ا ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إ ن م ا ذلك عرق وليس بحيض ف إ ذ ا أ ق ب ل ت حيضتك ف د ع ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا أ د ب ر ت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم ت و ض ئ ي ثم توضئي لكل ص ل ا ة حتى يجيء ذلك الوقت طيب الحديث عائشه رضي الله عنها كنا ب د أ ن ا شرحه ولم ن ق م ل ه صح الحديث ا ل ف ا ئ ت إ خ و ا ن أ ك م ل ن ا ه وشرحناه ل أ ه م ي ت ه و ل أ ن النساء منهن من لم تحضر معنا في العصر ف أ ن ا أ ر د ت من لم تحضر العصر أ ن تستفيد من أ ح ك ا م ا ش ذ و من أ ح ك ا م هذا الحد جاءت ف ا ط م ة بنت أ ب ي خبيش و أ ب و خبيش هو من ما تنظر إ ل ى الكتاب تخبرني تنظر دون أن تنظر إلى إ ل ى كراسك وكتابك ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش أ ب و حبيش من هو المطلب ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن أ س د ا بن قصي ا ل ق ر ش ي ة وهي من بني أ س د زوجها عبد الله بن جحش زوجها من عبد الله بن جحش هذه ف ا ط م ة من بنت أ ب ي حبيش أ جاءت ال م وفي هذا ف ا ئ د ة ف السؤال ئ د ة ا عما ي ج ه ل من ا ل أ ح و ا ل جاءت لماذا عند سؤال وفيه جواز اتيان النساء اهل العلم للسؤال دون حرج فقالت ي اني ا م ر أ ة استحاض فلا أ ط ه ر وهذه ن ق ط ة م ه م ة هي إ ل ى يومنا هذا لم تستبين الحكم فبلت ق هذه ت ك ت ب بنت عدم طهرها على اتصال الدم فلما ر أ ت أ ن الدم م ت ف ل ه قالت اني لا اطهر, إني فلا أطهر. فجعلت الحيضه و ا ل ا س ت ح ا ب ة جميعهما ش ن و في حكم واحد لماذا لعدم ل ع م ه الى إ ا ل آ ن هي لم تعرف الشيء ل أ و ل م ر ة سوف تسمع بالاستحاضه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ما كانت فظنت ان اتصال الدم ع ل ا م ة لعدم الطهر ودل هذا أ ن انقطاع الدم علامه ة ا ل ر يخالنا لنأصعب شوفوا والخير طهر ل ل ا س يقول هؤلاء علماء وشنو علماء حيض اشنو و ا ل ل فاشل لكن يشرحون كلاما رسول الله、خلاص. كلام الرسول、طيب. لماذا الرسول تكلم في ا ل ح ي ت ك لا م في ل يكون أ ر ف ع من ا ل ح ي كان يتكلم في القضايا الكبرى م ا يتكلم في ا ل ح ي يتكلم بل الكتاب الكريم و ا ل ق ر آ ن المجيد ذكر الحيض يتجاوز ولا كيف يعني يشرح أ و لا يشرح و ق يشرح وهو معقد جدا حتى قال ا ل إ م ا م أ ح م د في طبقات ا ل ح ن ا ب ل ة مكثت في كتاب الحيض تسع سنين حتى حدقته والله اقول لك ش ي ء أ ن ا درست الحيض من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه عشرات المرات وفي كل م ر ة أ ق ف على أ ح ك ا م ج د ي د ة ما مرت علي من ق ب ح درست كتاب الحيض والنفاس في المسجد لطلاب ع ل م ولنساء وفي, الجامعة وفي الجامعات ة وفي ل ج ا ا م ع وكل م ر ة أ ش ع ر أ ن هذا الكتاب ك أ ن ه جديد علي وكل م ر ة أ ذ ك ر كلام ا ل إ م ا م أ ح م د م ق ث ت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته هذا هذه باب شائد جدا بالمناسبة عرفتم ولذلك حتى هذه الأحاديث فيها رد على من عرفتم حتى الأحاديث أن فيها يقول علماء علماء على العلمانين أهل السنة الإخوة الفضلاء رد على هؤلاء من حيضوا حيضوا نفات المدينة حتى أحد رد قال و ا أن ع له م ا ء ل الا ل تحيض نساءكم وإذا ا حض ن س كيف م ك يطهرن ام أ ن ه ن لا يتطهرن يصلين أ و لا يصلين وكيف يصلين يخي هذا من الدين ينبغي يستهزأ وينبغي هذا به به لا من يعتمى أن أن يدرس وأن ولذلك هذا الحديث فيه فوائد ع ج ي ب ة جاءت ت س أ ل وقالت ف ل ا أ طهر لاتصال الدم و ع ل ا م ة طهر ا ل م ر أ ة انقطاع الدم والذي هو يسمى عند الفقهاء ب ا ل ح ف و ف أ و الجفوف عند ا ل م ا ل ك ي ة ح ف و ف وعند ا ل ش ا ف ع ي ة جفوف ع ر ف ت وكذلك ب ا ل ق ص ة البيضاء والقصة البيضاء جيل في ش ك ما في شكل جيل ر ا متصل يخرج بعد انقطاع دم الحيض واختلف العلماء هل تطهر بالجفوف فقط أ م إ ل ا أ ن ترى ا ل ق ص ة البيضاء وذلك أحوال وكأن هذه إلى اختلاف أحوال النساء فمن النساء من لا ترى قصة بيضاء أبدا هذه تطهر بالانقطاع يرجع بيضاء ترى تطهر أبدا ساطمة فمن من قصة بنت أ ب ي حبيش رضي الله عنه ا تقول لا فلا لاستمرار الدم أستحاذ أستحى أني أظهر وفي ع القطاعه د م هذا صلى الله عليه وسلم لا إنما ل ك عرق وفي ه ذ الحديث ف ا ئ د ة إ ي م ا ن ي ة خفيه ة ذ ه الجزئية من الحديث من ف ا ئ د ة إ ي م ا ن ي ه خ ف ي ة و ا ل ف ا ئ د ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ع ج ي ب ة صدق ن ب و ة النبي صدق نبوته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعظمه هذا الدين والتفريق بالجزئيات والتفاصيل وهذا لا يمكن أ ن يكون من اختلاق بشر إ ل ا أ ن يكون وحيا من عند العليم الخبير ص ل ا ة الخسوف دليل على ن ب و ة النبي كيف اختلاف الصلوات و ت ع ب د ه ا لرجل أ م ي في مجده من الصعب ان ي أ ت ي لكل م س أ ل ة و م ن ا س ب ة ب ص ل ا ة تختلف عن أ خ ت ه ا إ ن لم يكن النبي من عند الله سجود السهو و ص ل ا ة المسبوق دليل على ن ب و ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه لو أ ن ي أ ع ط ي ت ك و ر ق ة قلت لك أكتب خطاب ل إ د ا ر ة ا ل د ع و ة سوف تكتب خطابا أقول لك أكتب لك خ ط ب آ خ ر بغير ا ل ص ي غ ة ا ل أ و ل ى ل إ د ا ر ة ا ل د ع و ة سوف تكتب أ ق و ل لك اكتب خ ط ا ب ث ا ل ث غ ي ر الصيغتين تكتب لما ت أ ت ي في الرابع تفقد الاحتمالات التي أ م ا م ك فتكرر أ م ا هنا ف إ ن النبي سلم تحدث عن ص ل ا ة الاستسقاء تحدث عن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة تحدث عن صلاه الفرد تحدث عن النفل الاحتمالات تنتهي ف إ ذ ا ج ا ؤ و ه في ص ل ا ة الخسوف لو كان هذا اختلاقا و ح ا ش ا ل ق د اجعلوها ك ب ق ي ة الصلوات لكن د ق ة ا ل ه ي ئ أن ا ل ص ل ا ة الخسوف تختلف ب أ ن تكون هذه بركوع ثم رفع من الركوع و ق ر ا ء ة ثم ركوع ثم رفع من الركوع ثم سجود هذا والله به لا يمكن يأتي به بشر مهما كانت احتمالاته ا ل ع ق ل ي ة وقدراته الذهنيه ة ف ذ التفريق الدقيق بين الحيض والاستحاضه يا أخي ذ ا الشيء عجيب بغير بغير أجهزة صد و ا ل أ ط ب ا ء لا يخرجون على كلامه يسمون الحيض ع ا د ة و ا ل ا س ت ح ا ض ة ن ز ي ف ة والله هذا يدل على ف ت ق ا ل ق و ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى عظمه هذا الدين أ ن ه وضع للناس في تفاصيل حياه ما يحتاجون فلم نحتج ا إ ل ى اجتهاد ل أ ن النصوص م و ج و د ة وهذه ف ا ئ د ة إ ي م ا ن ي ة و ا ض ح ة ولا ما و ا ض ح طيب قال ت قال وليس ب ح ي ض ف إ ذ ا أ ق ب ل ت حيضتك وهنا لابد أ ن أ ت ح د ث في هذه ا ل ج ز ئ ي ة عن م س أ ل ة وهي ك ا ل آ ت ي التفريق بين الحيض و ا ل ا س ت ح ا ض ة التفريق بين الحيض و ا ل ا س ت ح ا ض ة قال شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه رحمه الله تكلم الفقهاء في ذلك كثيرا ومرجع أ ا ل و و هذا إ ل ى ث ل ا ث ة أ م و ر ومسائل والكلام موجه للنساء أكثر منكم لأن المرأة قد تسأل حتى ولو وقد الدورة للنساء المرأة لا يأتيها هذا قد تسأل وقد يحدث هذا عند بنات جنسها فأنا لأن تسأل تسأل أكثر منكم من هي عند يحدث أريد حضرت قد قد حتى أ ن تكون على قدر من العلم تبين وتوضح ا ل أ و ل الرجوع إ ل ى ا ل ع ا د ة وهذا الذي معني في حديث ف ا ط م ة إ ذ ا أ ق ب ل ت حيضتك يعني جاء م ب د أ و ب د ا ي ة عادتك الرجوع إ ل ى ا ل ع ا د ة فدعي ا ل ص ل ا ة و إ ن أ ج ب ر ت أ ي انتهت أ ي ا م ا ل ع ا د ة ا ل م ح د د ة ماذا نقول ا م ر أ ه عادتها خمسه ايام سته ايام س ب ع ة أ ي ا م هذه تمكث طالما الضابط ل ل ع ا د ة لا تنتقل أ ب د ا من ا ل ع ا د ة تمكث قدر عادتها تمتلئ عن ا ل ص ل ا ة وهذا حيضها اذا, انقطع إذا انتهت أ د ب ر ت الحيضه يعني أ د ب ر ت أ ي ا م ه ا و إ ن استمر الدم فاختلي إ ن ه وإن أ د ب عنك الدم بعد هذا دم شنو؟ استحاظتي ثم صلي ثم توضعي طبعا هذا بعد أ ن تطهر فيلزم ا ل م س ت ح ا ب ة غسل واحد واجب واغسال م س ت ح ب ة الغسل الواجب اذا اقبلت ا ل ع ا د ة هي تعرف متى ت أ ت ي عادته ض ا ب ط ة ت أ ت ي ه ا في الشهر في يوم كذا اذا اقبلت هذا حيط اذا ادبرت تغتسل وجوبا لماذا لطهر ل م نشنو من الحيط ثم بعد ذلك ت ن ك ث م س ت ح ا ب ة وهنا يمكن ان تغتسل استحبابا كما سوف ي أ ت ي ثم صلي ثم ت و ض ع ي لكل ص ل ا ة إ ذ ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل كله شنو؟ الرجوع للعالم ا ل أ م ر الثاني الرجوع للتمييز للتمييز والتمييز بين الحيض و ا ل ا س ت ح ا ض ة وهنالك فروق الفرق ا ل أ و ل في ا ل ل و ن دم في حديث ي ح م ن ة لانتجحش ان دم الحيض أ س و د يعرف ف إ م ا أ س و د و إ م ا أ ح م ر ق ا ن و ق ا ن و يعني دافئ أ و غامض هذا دم شنو دم الحيض ودم ا ل ا س ت ح ا ض ة أ ح م ر لكنه فاتح دم الحيض لف ودم ا ل ا س ت ح ا ض ة غير ذلك دم الحيض من قعر الرحم ودم ا ل ا س ت ح ا ض ة ليس من قعر الرحم والدليل إ ن م ا هو عرق ليس من قعر الرحم إ ن م ا قد يكون من أ ط ر ا ف الرحم وكذا وسبحان الله ولكن كنت أ ر ي د أ ط ب ا يعلقوا على هذا الكلام كنت أريد أطب يعلقوا ثم فرقوا بين دم الحيض و ا ل ا س ت ح ا د ة بالجنود أ ي ه م ا يتجمد و أ ي ه م ا لا يتجمد دم الشاب شنو يتجمد ودم ا ل ا س ت ح ا د ة شنو لا يتجمد دم ا ل ا س ت ح ا ض ة لا يتجمد ل أ ن ه فاسد أ م ا دم الحيض يتجمد ل أ ن أ ص ل ه ج ن ي ن ففيه غذاء وفيه بروتين لذلك يتجمد ولذلك هنا ق ا ل في الحديث ت ح ط ه و ت ق ر ي ص ه و ت ح ط ه بصلع بصلع قلنا يعني شنو بحجر بل عائشه قالت أنها وحديث ا ل البخاري قالت كنت أ ق و ل ق ا ل ت بريقها على شنو؟ على الدم وعلى دم الحيض و ق ص ع ت ه القصع وقصعته معروف بظفري رضي الله تعالى عنها اذا التميز من ليست لها ع ا د ة تميز الذي لونه وصفات هذه ه حيض ت ق ط ولو جاء دم ليس الصفات ه صفات الحيض يعني التدمت واضح دم ا ل ا س ت ح ا ب ة لا يتدمت ولكن دم الحيض يتجمد ولذلك ت أ خ ذ بالتمييز الثالث ا ل أ خ ذ بالاعتبار الاعتبار اللي هو القياس ل ل ي هو ا والقياس قال أ م ك في س ت ة أ ي ا م أ و س ب ع ة أ ي ا م على قدر عادتك الاعتبار يقول ا ل شيخ الاسلام تيميه ا ل م ر أ ة ق ر ي ب ة من بنات أ ه ل ه ا ف ت أ خ ذ بالمتوسط من عادتهن بما عرف عادتك كل دم الحيط ودم ا ل ا ص ط ح ا ب ة كله اسود كله ما ق ا د ر تميز حتى التميز ما ق ا د ر وما عندها ع ا د ة م ا ل ا تفعل ت س أ ل عماته وخالاته وبنات عمها وبنات خالتها وتخرج ب ن ا ا ا ل ت ت ه و خ بمتوسط تسأل الكب عادة وتخرج وتبني خ ر ج م ت ت و و س ط ب عليه فيكون هذا عادتها وما ذ ا د يكون ش ن و يكون ا س ت ح ا ب ة واضح ولا ما واضح قال ثم ت و ض ئ ي دل على أ ن دم ا ل ا س ت ح ا ض ة ي ت و ض أ منه ولا يغتسل منه إ ل ا استحبابا هو قول الجمهور من ا ل أ ح ن ا ف و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة وقالت ا ل ش ا ف ع ي ة بوجوب اغتسال المستحاضه و ذ ا الحديث يردوا يردوا عليهم وحديث فاطمة بنت أبي أيضا الذي رواه الخمسة عليهم يرد وحديث أبو بحبيش النساء إلا والتلمذي وابن ماجه والامام احمد أن انها بين خيارين اما ان تتوضا لكل صلاه, أو تعجل صلاة وتؤخر ع ج ل صلاة و ت صلاه و ت ج م ع بين ا ل ل ص ا ت ي س ل وقال هذا اعجب الامرين إ ل ي فدل على انه للاستحباب وليس, وليس لي الوجوب طيب اقرأ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 ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل أ و ل ى في الباب فرق غسل المني و ف ر ق ه وليس في الحديث فرقه ولا في تدعم الحديث في فرقه ما في ف ر ق هذا الكلام نعم في ر و ا ي ة أ ي والكلام ة ل نقوله بالقواعد التي قعدناها للتعامل مع صحيح البخاري ماذا قلنا ا ل إ م ا م البخاري عندما يورد حديث صح عنده ص ن ع ة توفرت فيه الشروط يورده و إ ذ ا ورد حديث صحيح لكن الشروط لم تتوفر فيه ليرده ي في الصحيح يورده في ا ل ت ر ج م ة ولا يصرح ب أ ن ه حديث ومر علينا هذا في أ و ل كتاب الوضوء إ ذ ا أ ح د ث اول ل أ أ و ا ح د ي ث الوضوء نعم لا تقبل صلاه ة بغير ط و ر الحديث صلاة ليس فيه صلاة بغير طهور لا تقبل ص ل ا ة بغير طهور اختل فيه شرط من شروط البخاري لكن مسلم أ و ر د ه في الصحيح فالبخاري الحديث عنده صحيح ولكنه اشترط لصحيحه ل ل ك ت ا ب ة في صحيح ش ر و ط فإذا الحديث قل و ه ذ ا من فاذا ق ه قل الحديث رتبه عن شروطه ولكنه صح حتى لا يمنع ف ا ئ د ة الحديث الصحيح فيذكره في ا ل ت ر ج م ة ولا يصرح بانه أ ن ه ه حديث و ذ م عظيم ف ق البخاري المني ا غسل ل وفركه وشنو؟ و حديث غسل المني, وشنو؟ وفركه. وفركه غسل المني فركه ما فيه وإنما فيه في فركه ورد حديث آخر أ ن ه كان في مسلم و ب ي داود وغيره أ ن ه كان ا ن كانت يعني تفرق ا ل م ن ي كنت أ غ س ل ا ل ج ن ا ب ة والثوب لا يجنب لكنها لا تعني أ ن الثوب أ ج ن ب إ ن م ا تعنشن ي و وقع عليه أ ث ر ا ل ج ن ا ب ة تعنشن ي و أ ث ر ا ل ج ن ا ب ة من الثوب من ثوب النبي سلم فيخرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة و إ ن بقع الماء في ثوبه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى حكم مني الرجل طاهر أ م نجس قولا واحدا المني نجس عند ا ل أ ح ن ا ف و ا ل م ا ل ت ي ه وطاهر عند ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ر ا ج ع طهارته المني نجس عند من عند ا ل أ ح ن ا ف اشنو وعند ا ا ل ل م ك ي ة ل اختلاف ى ب ي ه م ع ن ا ل أ ح م ا س ت ه ا ل ي يفرق يغسل ا والرطب ا ا ب س وعند ل ل م ك ي ة اليابس والرطب كله يغسل و ا س ت د ل على النجاسه بي اغسل ب أ ن المني يغسل ورد ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن الغسل هنا للالقاء و ا ل ن ظ ا ف ة وليس بالضروري أ ن يكون لشنو؟ ل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة طيب هذه ا ل ن ق ط ة واضحه ولا ما و ا ض ح ة و ا ض ح ة نعم السؤال عن مني المراه ايضا يجري عليه ما يجري على من ي ش ن و الرجل بل استدلوا ب أ ن ه لا شك أ ن ه يصيب جسد الله سلم أ و ثوبه وما كان ليغسله وهذا مما عمد به البلوى ومما لا يقتل امره فدل ن ا على أ ن مني المراه ايضا شنو ايضا طاهر مثله مثل الرجل تماما طيب كانت عليه ويمضي ولا يلتفت ويصلي وفي, وفي ثوبه شنو مني فكان شنو ت ح ق ه وهو يصلي ع ر ف ت ف إ ذ ا نقول من يرد لشنو طاهر بل مما أ و ر د ه ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن القول ب ن ج ا س ة المني قول ب ن ج ا س ة ا ل آ د م ي لانه ق ل منه شنو منه تخلق وهذا كلام قوي جدا يلزم من هذا كثير من الناس يتحرك من المل تحرك شديد عرفت و ي غ س ل ل ل إ ل ق ا ء وكذا وحكمه قد يكون الشيء مستقذرا, مستقذراً وليس نجسا المخاط ب ا ل م ر ا س ب ة في ي شخص ق ب ل ه طاهر طاهر المخاق فيقال ل لل... ل لل... م لل... ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف المني مستقذر لكن بعض الناس حتى كان يعني مسك الباب أ و السياره ة أو في ي د ش يقول ء ي م ي ق و يا أ خ ي كيف أ ن ا أ ص ب ت النائب المني أن الناس عن ممارسة حياته وهو جنب يصحح يتكلم بعض إذا لا هو لا يتونس لا يدخل إ ل ى السوق لا يبيع ولا يشتري بل بعضهم يقول أ ن ه لو دخل على زرع وحرقه ه و و على الزرع مجنب ربما دمر ياخذ بجنابه ولا كماويه ولا قنبله ذرية ي ما ف ه ذريه ا الكلام لنسبة فيه ما يبسد أنه ع د بعد أ ص ا الفجر ودخل السوق وباع واشترى وفعل كل ذلك ولم ا يسالوا قال له إ ن المؤمن لا ينجوز طيب نذكر بعض ا ل أ ح ك ا م ما تعلق بالرجل في ثيابه قلنا هذا طاهر ولكن يغسل ل أ ن ه مستقذر وليس ل أ ن ه شنو وضربنا مثال بشنو بالمخاط والبزاق ب و إ ل ى غيره طيب هنا م س أ ل ة ترتبط بالنساء اذا, إذا الرجل أ ت ى اهله وبعد الامر دخلت ا ل م ر أ ة واغتسلت و ت و ض أ ت ثم نزل بقايا ماء الرجل منها هذا لا يضرها شيئا لا يضرها ش ن و لا يضرها شيئا لانه لا ي... لم يخرج منها ابتداء وقد ثبتنا ل لأن... أ أن... ن مني الرجل شنو、طبعا. طاهر ا ق ر أ الحديث الذي بعده نعم ما تفضل. لا يضرها شيئا أ ف ض ل أ ن تنتظر لكن إ ذ ا ما حتى لو انتظرت وخرج بقايا شيء ما عليها خرج الماء الذي يقصد بهنا ماء الرجل أ و ماء ا ل غ س ل وإن باب ق ء ابوال ل م ا ء ق الابل م ء والدواب والغنم ومرابضها عن انس رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينا فاكتووا فاكتو المدينه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أ و ل النهار فبعث في آ ث ا ر ه م فلما ارتفع النهار جيء بهم ف أ م ر فقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وسمرت أ ع ي ن ه م و أ ل ق و ا في الحره يس يستسقون فلا يسقون طيب هذا الحديث من الحديث هذا من ا ل ع ظ ي م ة جدا و هو الحديث عن أ ب و ا ل ا ل إ ب ل و الدواب و الدواب واصل ا تطلق في العرف على الفرس و الحمار و البغل ما يرقى وهذا فيه دليل على ص ه ا ر ة بول ما يؤكر شنو ص ه ا ر ة بول ما يؤكل لحمه وقد ق ا ل بعدم ا ل ط ه ا ر ة ط ه ا ر ة ما يؤكل لحمه بعض العلماء حتى نحمه ما يؤكل نحمه واختاروا هذا بقوله استنزهوا من البول وقالوا البول على العموم لكن يرد عليهم أ ن البخاري لما بوب ّ بوّب تبويبا دقيقا اللي هو باب ما جاء في غسل البول ويشير إ ل ى بول الناس إ ل ى بول من إ ل ى بول الناس فبول ا ل آ د م ي متفق على شنو على جسدي اما بول ما يوكل لحمه فطاهر والدليل على أ ن ه أ ن أن النبي سلم هنا قال, قال يشرب هذه ا ل أ ب و ا ل والنجس لا يشرب فردوا ب أ ن النبي سلم قال يشربوها ل ل ض ر و ر ة ويقال ليست هنا شنو ليست هنا ض ر و ر ة ليست هنا طيب. هذا الحديث فيه فوائد عظيمه طيب. البخاري اختار اختيار ل ب ا ا ر ي خ ا ا ر خ ت البخاري طهاره شنو؟ أبوال أبوال ما شنو ما يؤكل لحمه وكذلك ا ل ص ل ا ة في مرابطي الغنم دليل على ط ه ا ر ة شنو ابوالها و إ ل ا ل أ ن ه ا سوف تبول وسوف ت خ ر فضلات والنهي عن ا ل ص ل ا ة في ا ع ط ا ن ا ل إ ب ل ليس لعدم ا ل ط ه ا ر ة إ ن م ا ل أ ن ه ا خلقت من الجن و ل أ ن فيها تشويش قد تضر بالمصلي وهو يصلي عرفت أ م ا بولها فطاهر بول ا ل إ ب ل شنو طاهر طيب قوله قدم ناس من عكل وعرينا وهي يعني قبائل فاجتووا ا ل م د ي ن ة أ ي ما استطاعوا أ ن ي ت أ ق ل م و ا مع جو ا ل م د ي ن ة ف أ م ر و ا بلقاح وهي التي ت د ر ت أ ن يشربوا من أ ب و ا ل ه ا و أ ل ب ا ن ه ا وذكروا ا ل أ ب و ا ل جاءت ا ل م ي ح ة في ا ل ق ر آ ن في ق ولكم تعالى ل و فيها مشارب فلو كان شربا ً لو كان اللبن فقط لقال و ن ك م فيها شنو شرب او مشرب ف ق و ل و مشارب دل على ان هنالك شيء غير اللبن يشرب هو شنو、الأبوال. البول, البول. ابواليا او البانيا فانطلقوا فلما صحوا وكان فيه الجزال وضعف قتلوا راعي النبي والراعي اسمه يسار الراعي الذي قتلوه اسمه يسار وكان نوبيا من عندنا أ و من عند ا ل إ خ و ة المصريين في أ س و ا ن كان نوبيا فلما ص ح و قتلوا راعي النبي و ا س ت ا ق و ا النعم النعم يعني شنو الابل, الابل التي عندهم فجاء الخبر في أ و ل النهار ف أ ر س ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يطلبهم ومن ي أ ت ي بهم ولعله جابر ا بن كرز الفهري أرسله, نبي سلم ارسله جابرا في طلبهم طيب فبعث في آ ث ا ر ه فلما ارتفع النهار جيء بهم قوي جيء بهم فقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وسمرت سمرت سمرت هو ثقب ا ل أ ع ي ن ب آ ل ة ح ا د ة ومن ذلك المسمار المثمار سمرت أ ع ي ن ه م وفي بعض الروايات سملت و ا ل ث م ل الفقر ب أ ي شيء يعني باليد يسمى السمل و إ ذ ا سمرت بشوق أ و باله ح ا د ة ممكن نقول أ ن ه انها سمرت وسملت أ سمرت وسملت حتى كان بعض الشعراء يقول والعين بعدهم ك أ ن حداقها سمرت بشوك فهي عور تدمع يعني ك أ ن ه يتحدث عن سمره اعينهم سمر أ ش ك ل هذا على بعض الناس قالوا هذا من التمثيل والنبي قد نهى عن ا ل م ث ل ة يقال هذا من باب القصاص لانهم أ ن ه م ل أ فعلوا هذا مع من مع الراعي فعاملهم به بمثل ما أ ت و ا به و أ ل ق و ا في الحره يستسقون يستسقون فلا يسقون و أ ي ض ا أ ش ك ل هذا على القاضي عياده قال كيف يمنع منه سلم الماء فيقال ان المرتد لا حرمه له, أن المرتد لا حرمة له و هذه إ ج ا ب ة ا ل إ م ا م النووي في شرحه لصحيح مسلم هذا الحديث وهذا من اعجب ما, ما وقفت عليه من الربيع ن قال أ ن ه م شنو مرتدولا حرمه او عملوا ب ا ل م ث ل يؤخذ من الحديث فوائد ط ه ا ر ة أ ب و ا ل ما يؤكل لحمها و م ش ر و ع ي ة التداوي بالمشارب أ ب و ا ل ا و أ ل ب ا ن ا م ش ر و ع ي ة التداوي وفيه قتل ا ل ج م ا ع ة بالواحد لأن هؤلاء وقتلوا شنو؟ راعي واحد قوم فقتلهم جميعا فيه شنو؟ مشروعيه أ خ ذ شنو؟ التداوي ب ا ل أ ل ب ا ن و ا ل أ ب و ا ل وفيه المماثله في القصاص وفيه ثبوت حد الحرابه في الصحراء ثبوت وين؟ حد الحراب وين؟ في الصحراء ولكن أ ه م ف ا ئ د ة م ه م ة جدا في الحديث أ ن ثبوت ا ل ح ر ا ب ة لا يمنع القصاص فقطعت أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م شنو ح ر ا ب ة وسمرت أ ع ي ن ه م شنو、بصاصة. قصاصه فجمع بين القصاص وبين ا ل ح ر ا ب ة وهو من باب الجمع بين حق الله وحق البشر فالقصاص من حق الميت و ا ل ح ر ا ب م ن حق من من حق الله عز وجل ا ل ح ر ا ب ة إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أ و تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ل ه م من خلاف أ و ي ن ف و ا من ا ل أ ر ض هو حد من الحدوث من قطع الطريق و أ خ ا ف السبيل وانتهب يقام عليه حد ا ل ح ر ا ب ة بهذه الخيارات إ م ا أ ن يقتل ارتداءه و إ م ا أ ن يصلب ويموت و إ م ا أ ن تقطع يده و أ ر ج ل ه فجمع نبي سلم عليهم بين ا ل ح ر ا ب ة وبين ا ل ش ن و وبين القصاص ل أ ن ه م ساقوا الابل فقطعت أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وقتلوا الراعي فقتلوا في ا ل ح ر ي وسمرت اعينهم ل أ ن ه م فعلوا ا ش ن و فعلوا هذا واضح وما واضح طيب والحديث يصلي قبل اي ابن المسجد مرابط الغنمي قد تحدثنا, شنو؟ قد تحدثنا عنه بقيت هذه ا ل أ ح ا د ي ث نناقشها غدا ل ل إ ج ا ب ة على بعض ا ل أ س ئ ل ة التي وردت إ ل ي ن ا طيب سائل ا ل كريم نعم؟ الشنو؟ البقر يدخل لما يدخل؟ يدخل لأنه يؤكل شنو؟ يؤكل لحمه. بالنسبة للنمص لحمه لحمه ألم البقر لا يدخل يدخل؟ يؤكل يدخل يؤكل يؤكل أو يرد إ ل ا حديث واحد فقط وما حكم النمصي ط أ ح ح ه د ث حديث البخاري حديث كثرة البخاري المسعود لعن الله النامس والمطممس حرام لوجود اللعن ولو لم يكن فيه إلا حديث واحد لتفع في التحريم التحريم لا النصوص إنما التحريم على حسب الوعيد الذي في في النص الإمام أحمد من رواية أم سلمة أنه لعن لوجود ولو لم لتفع على على كذلك سلمة لعن حسب حسب ورد وورد يكن فيه في يقف في في أحمد مسجد من وهو شنو أنه أم الواصل والمصر س ت و ا ش و ا ل ق ا ش ر ة و ا ل م ق ص و ر ة وهي التي تضع على بشرتها شيء لتغيير لون ا ل ب ش ر ة فالنمص حرام طيب سؤال يقول صلى نساء مع إ م ا م ثم سجد للتلاوه في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ولم يسجدوا انما ركعوا هذا يحصل كثيرا فماذا يفعل عندهم خياران عندهن خياران ي وهذا يحصل كثير جدا ا ل إ م ا م يسجد للتلاوه والنساء يظنون أ ن التكبير شنو ركوع فيظل ا ل م ر أ ة ر ا ك ع ة إ ل ى أ ن يقوم ا ل إ م ا م من شنو من شنو من, من, من, من, من سجود السهو أ و من سجده ا ل ت ل ا و ة نعم إذا, فعل اذا كان هذا ايضا مثل يعني ب ر ض و مع رجال في خارج المسجد فيقال طيب تقوم معه وتواصل معه عادل وبذلك تكون قد زادت ر ك ع ة بغير قصد منها ف ت س ج ل لسه بعد شنو بعد السلام الخيار الثاني اذا تبرجلت فاتها ب أ ك ث ر من, من ركن تنفصل, تنفصل من ه تنفصل م ن إ م ا م ه ا تخرج منه ت ن و ي الخروج و ت ب د أ تصلي لوحدها تعتبر ركوعها ركوعا وقيامها قيام من ا ل ر ك و ع وتسجد وتتم والدليل على هذا حديث سليم أ ن ه صلى مع معاذ ولما أ ط ا ل معاذ خ ر ج في آ خ ر الصف و أ ت م صلاته وبنى على مكان عليه المعاز و انفصل عن امامه جواز انفصال مأموم عن الإمام للحاجة ن ن ا في ش وصار حاجة وهذه قاعدة لنسائنا إذا كانت وهذه المرأة ت ل مصلى ي في ل ل ن س ا ا ء مع ج النساء و ا ق وانقطعت ط ع ت الصوت الكهرباء مثلا وانقطعت الصوت وصار ا ن لا يسمعن الامام يسمع فماذا تفعل كل و ا ح د ة تخرج بنيتها و ت ب د أ مثلا تصل مع ا ل إ م ا م ركعتين تتم ر ك عاديات ت ي ن ع وليس عليها شيء عرفتم طيب قيل أ ن الرقيه ا ل ش ر ع ي ة من العين أ ن ه إ ذ ا عرف ا ل ع ي ن ف ي أ خ ذ من وضوئه ويغسل بي الذي اصيب بالعين فهل المقصود فضل و ض و ئ ه ام ن ه ما نزل من أ ع ض ا ئ ه من ماء الوضوء و إ ذ ا تعنت العائن أ و رفض فما هو البديل لذلك أ و ل ا الحديث واضح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ م ر أ ن يغتسل فليغتسل والراجح عند ابن القيم في زاد المعاد أ ن ا ل أ م ر هنا للعائن بالغسل للوجوب يعني بمعنى العائن أ ش ا ن ناس ي ك و ن في ا ل ص و ر ة شخص انت تتهم أ ن ه أ ص ا ب ك بعين من ا ل علاجه أ ن ي ت و ب ا لك أن ي ت و ب لك و ت أ خ ذ الوضوء وشنو؟ و تغسل به بدنك والحديث في البخاري عرفتم ل يعلم أ ن بعض الناس أ ت ي ت وقلت له يا أخي أنت أصبتني بعين و اخي ل ل لك يقول ه إشاء يا أخي لك أ من نقلب صحيح وقفة انت ل ب ي ي سلم دفعا لهذا الحمد قال من دفعا أن أمر ل لأخيه بل يختفل بل م اصبتني يضره والأمر هنا للوجوب إذا ش خ وقال له يا أخي أنا له متهمة أنك أ ص ب ع ي ن ت و ض ع لي إ ذ ا لم يفعل آسف إ ذ ا لم يفعل ف و ش ن و ا اثب طيب قالت أ و السائل قال ما إذن تعنت العائن العائن عليه الا يتعنت إ ذ ا تعنت يلجا إ ل ى الرقى ا ا ل ش ر ع ي ة والدعاء طيب هل بفضل الوضوء أ م بما نزل من أ ع ض ا ئ ه الراجح ما نزل من أ ع ض ا ئ ه لماذا ب ر و ا ي ت ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في بعض الروايات قال وليغسل له داخله ة إ ا ر د الازاره خ ة ل إ الإذار نوعان إذار في الخارج وإذار بالداخل فنيلة ل بشنو أو في م ث ا الفنيلة هذا الفنيلة فيها ماء هذا الماء هذا صح ويعصر حتى يغسر يتوضع يقول يكتل الذي اختلط هو الذي العرق هذه لن شنو بالماء المعيون وابن القيم يعين ل هذا أ هذا من باب دفع السموم لبعضها فانه دواء السم منه فاي مصل تجده مصل الحيه او العقرب انما هو جسمشن من سمها فهذا من باب دفع السموم لبعضها ما حكم العباء التي بها زينة وخاصة هذه لبس التي لس فيها زينة هذه ل أ ن ا ل ز ي ن ة م ح ر م ة في ا ل د و ر ة وفي غيرها قال تعالى غير متبرجات ب ز ي ن ة الثياب نفسها أن لا تكون ز ي ن ة في نفسها وشروطه أ ن ي خ ر ج ن ت فلات و أ ن لا يكون ز ي ن ة ل أ ن الغرض أ ن لا ينظر الرجال ف إ ذ ا كان جاذبا للنظر فصار قد فقد شرطه و كذلك ر ا ئ ح ة العطور وغيرها من طيب و غيرها ايضا لا يجوز ل أ ن ه ي خ ر ج ن ت فلات واي مره ة م ر على قوم يجدون من ريحها فهي زانيه ما حكم اسقاط الجنين الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا وذلك لمرض المراه ومعاناتها كثيرا جراء الحمل اقوال العلماء في اسقاط الجنين اشدهم, أشدهم تساهلا الاحناف الاحناف يقولون أ ن الجنين يسقط ي س ق طالما ط أ ن ه لم ي ن ف ق فيه الروح ل أ ي سبب حتى ولو كان لا يضر ا ل م ر أ ة كثيرا إ ن م ا إ ذ ا تضايقت منه تسقطه وهذا فيه نظر ثم بعد ذلك ا ل م ا ل ك ي ة أ ش د تحريما ل إ س ق ا ط الجنين ولو في عمر الشهر و ذ ل ك ل أ ن ه م يقولون هو إ ن لم يتخلق ولم ي ن ف ق فيه الروح فماله إ ل ى إلى أ ن ي ن ف ق فيه الروح وهذا من باب ا ل إ ت ل ا ف و ا ل إ ف س ا د وقولهم فيه وجاهه فوسط ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة في إ س ق ا ط الجنين فماذا قالوا قالوا إ ذ ا كان لمرض شديد ومعاناه ولم تنفخ فيه الروح وكان في الشهور ا ل أ و ل ى أ ف ض ل يسقط ل أ ن ه يا إ خ و ا ن حتى الشهور الكلام فيها الاحاديث بتاعت الشهور في إ س ق ا ط الجنين ونفخ الروح محتمله بالمناسبة محتمل جدا بعض الروايات محتمل بعض أ ينفخ فيه من ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل أ و ل ل ى ب ا م ن ا س ب ة بعض الروايات أ ن الروح ت ن ف ق فيه من شنو؟ من ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل أ و ل ى عرفت؟ في بعض ر في ا ل ولذلك ا ا ي ت و هي م ح ت م ل ة ولذلك في شهر و أ ق ل من ذلك لان ه ذ العذر ي م ك إ ذ المرض كانت تعاني ا و شديد لكن ننصح أ ن يكون هذا باستشاره طبيب موثوق به ا م ر أ ة م س ل م ة تعاقدت مع م د ر ب ة ل ل ت د ر ي ب الرياضي غير م س ل م ة ولم تكتب معها عقدا ولكن هذه ا ل م د ر ب ة ا ل ك ا ف ر ة خالفت شروط العقد فهل يجوز تقديم شكوى عند مديرها أ م أ ش ت ك ي إذا الله عز وجل كل ذلك جائز كل ذلك جائز ولو كان مسلما جاز أ ن يشتكي إ ذ ا أ خ ل بالشروط ا م ر أ ه ت س أ ل ما هي ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي تتحدث أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تزف المتقي المتقين والمتقيات إ ل ى ا ل ج ن ة آ ي ة أ و ا خ ر س و ر ة مريم هي قوله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إ ل ى الرحمن وفدا وكذلك قول ه تعالى في الزمر موسيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا هل يوجد من الاحاديث ما يدل على تحريم النص م نعم حديث البخاري حديث المسعود وحديث ام س ل م ة في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د طيب أ ن تدعو بالشفاء ل خ ا ل ة المريض بالسرطان بعد كل ص ل ا ة وهي تبلغ من عمر ثلاثين عاما وتعاني من المرض الخبيث من ثلاث سنوات والاطباء أ خ ب ر و ن ا انها لن تعيش أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ ش ه ر ل أ ن هذا ليس من اختصاصهم وليس من دخلهم ا ل أ م ر عند ربها ن س أ ل الله تعالى أ ن يعافيها ويجمع لها بين ا ل أ ج ر والشفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة